ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَلِسَاءٌ وَالْتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمْ رَقِيباً محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر الها وانما توعدون بعد الموت من دار الا الجنه او النار اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا جميعا من اهل الجنه وان يباعد بيننا وبين النار كما باعد بين المشرق والمغرب ايها الاحبه الكرام روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شهد ان لا اله الا الله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 العمل. هذا الحديث رواه البخاري في أحاديث الأنبياء وبوب عليهم فقال باب قول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان ودوّب عليه النووي رحمه الله تبارك وتعالى فقال باب الدليل على ان من مات على التوحيد ادخله الله الجنه هذا الحديث من حديث عباده ابن الصامت رضي الله عنه وعباده ابن هو ابن الصامت ابن قيس الخزرجي الأنصاري وهو أحد النقباء وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا مات في خلافة معاويه رضي الله عنه وقيل مات في سنة أربع وثلاثين بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب قال كان طوله عشرة أشبار فكان من أطول الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا وقد روى عنه الجماعة قال الذهبي في السير روى عنه بقي بن مخلد روى عنه مئة وواحدا وثمانين حديثا وروا له البخاري ومسلم ستة أحاديث تفرد مسلم بحديثين وتفرد البخاري بحديثين واتفق على حديثين وهذا الحديث الذي معنا مما اتفق عليه رواه الإمام مسلم في الإيمان ورواه الإمام البخاري في أحاديث الأنبياء حديث عبادة قال عنه النووي رحمه الله تبارك وتعالى هذا الحديث أجمع أو من أجمع الأحاديث في أمور المعتقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من شهد ومن هنا شرطيا وفعل الشرط هو الشهادة وجوابه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل والشهادة لا تكون إلا بعلم كما قال الله عز وجل الا من شهد بالحق وهم يعلمون فالشهاده لا تكون عن جهل انما تكون عن علم والعلم بالشهاده على قسمين علم ضرر يعرفه كل احد وعلم مكتسب يعرفه الانسان عندما يتفكر في نفسه وعندما يتفكر في خلق الله تبارك وتعالى من شهد ان لا اله الا الله فالشهاده لا بد ان تكون باللسان ولا بد أن يكون بالقلب، ولا بد أن يصدق ذلك الجوارح بالعمل. لذلك قال الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين. قال سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله. شاهدوا شهدوا بألسنتهم لكنهم ادمروا الكفر في قلوبهم فرد الله عز وجل عليهم بقوله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون فالمنافقون شهدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم وصلوا وصاموا وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لما لم تصدق قلوبهم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم شهد الله عليهم بالكذب والله يعلم إن المنافقين لكاذبون مع أنهم أكدوا الشهادة بمؤكدات قالوا نشهد إنك لرسول قالوا نشهد فأكدوا قولهم بالشهادة وأكدوه بان وهي حرف توكيد ونص وأكدوه بالله لا رسوله فكذبهم الله كذبهم الله عز وجل لأنهم قالوا كلاما بألسنتهم ولم تنعقد عليه قلوبهم وإن عملت جوارحهم فالشهادة لا بد أن تكون باللسان وبالمعتقد ولا بد أن يصدق ذلك العمل حتى لا يدخل الإنسان في إطار المنافقين أو في إطار المرجئة الذين يقولون بألسنتهم ولا يعملون بجوارحهم قال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وهذه هي كلمة الإخلاص وهي كلمة التقوى وهي كلمة التوحيد. هذه الكلمة العظيمة التي خلق الله عز وجل الخلق لأجلها وأرسل الرسل لأجلها وخلق الجنة والنار لأجلها من أجلها حدث الولاء والبراء والمنع والعطاء والحب والعداء هذه الكلمة التي جرّدت السيوف لأجلها، وجاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض من ومن أجل نشرها وتعليمها للناس. ما قال لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله. معناها لا معبد حق إلا الله. وتعالى ففيها نفي وفيها إثبات فيها نفي لكل اله سوى الله تبارك وتعالى وفيها اثبات العباده وفيها إثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده من شهد أن لا اله الا الله وحده هذا فيه تأكيد للإثبات لا شريك له هذا فيه تأكيد للنفي وفي الحديث الذي رواه ابن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا ربي علمني شيئا اذكرك وادعوك به فقال الله عز وجل يا موسى قل لا اله الا الله فقال موسى يا ربي كل عبادك يقولونها فقال الله عز وجل لو ان السماوات السبع وعامرهن غير والارضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه لرجحت بهن لا اله الا الله قال الشيخ الامام عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم النجدي في حاشيته على كتاب التوحيد بعد ذكره لهذا الحديث قال والدعاء دعاءان دعاء مساله ودعاء اجابه ودعاء عباده دعاء مساله ان يسال الانسان ربه يقول رب اغفر لي ودعاء عبادة أن يقول الإنسان لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله ودعاء العبادة يشتمل على دعاء المسألة وكذلك دعاء المسألة يشتمل على دعاء العبادة وأعظم الذكر وأعظم اعظم العباده ان يقول الانسان صدقا من قلبه لا اله الا الله قال وهذه الكلمه العظيمه حروفها كلها حروف جوف لو نظرت الى هذه الكلمه لا اله الا الله جوفية. تخرج من الجوف لا تنطبق الشفتان وأنت تقول لا إله إلا الله فحروفها تخرج من القلب لا إله إلا الله وفيها أن الإنسان إذا ذكر الله بها فهو ابعد ما يكون عن الرياء لأنه يقولها في وقت ولا يشعر من بجواره أنه يذكر الله لأنه لا تنطبق شفتاه فيقولها الإنسان بينه وبين ربه في مجتمع من الناس ولا يشعر الناس أنه يذكر الله عز وجل حرف ليس فيها حرف شفوي ومن العجب أن حروف هذه الكلمة مهملة ليس فيها نقطة واحدة لا إله إلا الله ليس فيها حرف معجب عليه نقطة وهذا فيه تجريد التوحيد لله عز وجل فتوحيد الله عز وجل لا يدخل فيه شيء وإن كانت هذه النقطة الهينة وهي ليس فيها شيء لكن هذا من عظمة وفضل هذه الكلمة العظيمة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ومحمد هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من العرب والعرب من ذرية ابراهيم اسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام له من العمر 63 سنة منها 40 سنة قبل النبوة والرساله و وعشرون نبيا رسولا نوب ام اقرا وارسل بالمدثر ارسله الله عز وجل الى الناس كافه الى اهل الارض كلهم جميعا فكل نبي كان يبعث في قومه خاصه اما النبي صلى الله عليه وسلم فارسله الله الى الناس كلهم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 وأنا معكم من الشاهدين أصله الله إلى الناس كلهم دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل ثم هاجر إلى المدينة ودعا أهل المدينة إلى التوحيد فلما استقر في المدينة أمره الله عز وجل بباقي أركان هذا الدين فأمر بالصلاة والصيام والزكاة والحد والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مات صلى الله عليه وسلم بعد أن اكمل الله عز وجل به دين وأتم الله به النعمة على المسلمين قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا مات صلى الله عليه وسلم فقد خاطبه ربه في القرآن بقوله إنك ميت وإنهم ميتون مات ودينه باق دينه إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون يريدون ان نور الله بافواههم ويذلل الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسول وهذا دينه لا خير الا دل الامه عليه ولا شر الا حذرها منه محال ان تجد شرا لم يحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه من المحال ان تجد خيراً لم يدل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه وان محمدا هذه المنه العظيمة التي امتنى الله عز وجل بها على أهل الأرض عربهم وعجمهم مسلمهم وكافرهم من يعبدون الله رساله النبي صلى الله عليه وسلم وبعث رسول الله منة عليهم فضل من الله عليهم على المسلمين في الدنيا والآخرة أما على هؤلاء الذين كذبوه فقد أمنوا من نزول عذاب الله تبارك وتعالى عليهم من خصف أو قتل أو أن يرفعهم كما رفع القرى اللوطيه ويقلبهم إلى الأرض أمنهم الله في هذه الدنيا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لقد من الله على المؤمنين إذ فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد أيها الأحبة الكرام قال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله عبده هذه فيها ورد على الهنات الذين يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلبون منه الرزق والمدد والحوالج وهذا شرك بالله عز وجل لا يرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عبد عبد لله عز وجل ارسله الله سبحانه وتعالى كما وصف الله عز وجل نبيه في مواضع من كتابه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام فاعلى المراتب هذه المرتبه العظيمه مرتبه العبوديه ان يكون الانسان عبدا لله تبارك وتعالى وليس كما قال البعض قال هذا الحبيب مع الاحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى كما قال هذا الصوفي الحزبي الحصافي الاشعري الذي وضع حجر ولبنة التكفير والحزبية في هذا العصر يقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى وليس كهذا الآخر الذي يقول يا أكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا ذلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم شدت هذه الأبيات عند هؤلاء لرأيت التكبير والتهليل والتسبيح والحوقله تخرج من أفواههم وهي شرك بالله تبارك وتعالى فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من علومه علم اللوح والقلم فمن جملة علومه أنه يعلم الغيب مع كونه صلى الله عليه وسلم أوقف الجيش وحبس الناس بسبب أن عقد عائشة رضي الله عنها قد فقدته وكان العقد جمالها ومع ذلك ما علم النبي بمكان عقدها والنبي يجلس بجواره والناس يبحثون وليس معهم ماء وهم ليسوا على ماء حتى جاء وقت الصلاة وليس مع الناس ماء وليس على بئر لماء حتى جاء وقت الصلاة والنبي يحبس الناس يبحثون عن عقد عائشة رضي الله عنها فلما قام الجمل وجدوا العقد تحته فالنبي لا يعلم الغيب لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه لا يعلم الغيب لذلك لما اهدت له اليهوديه الشاة المسمومه اكل منها صلى الله عليه وسلم ولم يعلم انها مسمومه حتى اتاه جبريل عليه السلام لكن هؤلاء بايات الله يكفرون ويجحدون وعن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه ينكبون ويبتعدون ويستكبرون اذا علموا الحق فيصرون على باطلهم وانحرافهم وضلالهم فنسال الله عز وجل العفو والعافيه وان محمدا عبد الله ورسوله ورسوله فيها رد على الطائفة الأخرى الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها رد على اليهود وعلى النصارى وأن عيسى عبد الله ورسوله وعيسى نبي الله عيسى بن مريم خلقه الله عز وجل من ام بغير اب لتتجلى وتظهر كبره الله تبارك وتعالى للناس وحتى يعلم الناس ان الله عز وجل على كل شيء قدير يخلق بغير اب وام كما خلق آدم ويخلق من أب بغير أم كما خلق حواء ويخلق من أم بغير أب كما خلق عيسى ويخلق سائر الناس من أم وأب فهو على كل شيء قدير هو فعال لما يريد سبحانه وتعالى وأن عيسى عبد الله ليس كما قال النصارى انه ابن الله وليس كما قالت اليهود انه ولد زنا وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته كلمه الله التي خلق بها عيسى فعيسى خلق بالكلمة كما قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن هذه الكلمة فعيسى كلمة الله لأنه خلق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 نصار نجران الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين الله عز وجل عيسى وأن عيسى كآدم إذا تعجبت من رجل خلقه الله من أم بغير أب فالعجب من آدم الذي خلق من غير أب ومن غير أم مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن هذه الكلمة وكلمته اقاها إلى مريم ابنة عمران وروح منه وروح منه معناها أن عيسى عليه السلام لما استوى جسدا في بطن امه كانت روحه ابتداء من الله عز وجل وروح منه فمن هنا ليست طبعضية كما يعتقد النصارى ولكنها ابتدائية يعني مبدأ روحه من الله كما قال الله عز وجل وهو الذي سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه جميعا منه يعني ابتداء خلق هذه الأشياء من عند الله عز وجل كذلك عيسى روحه مبدأة من عند الله وأضاف الله إلى نفسه إضافة تشريف كما أضاف إلى نفسه الناقة قال تعالى ناقة الله وسقياها فأضاف الله إلى نفسه إضافة تشريف وروح منه وأن الجنة حق والجنة مخلوقه مخلوقة موجوده الان خلقها الله عز وجل واعدها لعباده المؤمنين والنار حق وهي موجوده مخلوقه الان اعدت للكافرين كما قال رب العالمين تبارك وتعالى واخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صلاة الكسوف صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما كسفت الشمس صلى رسول الله بالصحابة وأطال الصلاة وبينما هو يصلي صلى الله عليه وسلم تحرك فتناول شيئا ثم رجع واتقى بيده شيئا فلما انتهى من صلاته سأله الصحابة رضي الله عنه يا رسول الله رأيناك فعلت شيئا ما فعلته من قبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الجنة والنار فرأيت الجنة وهممت ان اتناول منها قطفا من عنب ولو اخذته لاكلتم منه ما دامت الدنيا عنود عنب من الجنة ولو اخذته لاكلتم منه ما دامت الدنيا ورايت النار يركب بعضها بعضا راى النبي ذلك في صلاه الكسوف وصلاه الكسوف صلاه سببيه سببها ان تنكسف الشمس وهي ركعتان كل ركعه بركوعين يجمع الامام الناس من مبدئه ويطيل القراءه ولا ينتهي من قراءته ومن صلاته الا بعد زواله وانكشافه هكذا سن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ايه يخوف الله تبارك وتعالى بها عباده يخوف الله عز وجل بها الناس وليس للفرح والسرور واللعب والرؤية والمشاهدة بل هي آية, آية من آيات الله عز وجل فيها بيان لقدرة الله وأن الله عز وجل يستطيع أن يغير الأمر في لحظة واحدة فلا يأمن العاصي على نفسه أن يمد الله تبارك وتعالى له في عمره فقد يؤخذ وهو على معصيته وهو على انحرافه على غير ما توقع وعلى غير ما شاهد من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل فلا بد ان يعمل الانسان ليست المساله ان يقول الانسان بلسانه لا اله الا الله لا والله فلا بد من عمل لا بد من عمل الجوارح والاركان بذا يتحقق الايمان فلا عمل فلا ايمان بغير عمل كما ان العمل بغير ايمان لا يقبله الله تبارك وتعالى كما قال ربنا تبارك وتعالى هل اتاك حديث الغاشية؟ هل اتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تصلى نارا حاميه لذلك لا يدخل الجنه الا من امن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد ايمانه برب العالمين تبارك وتعالى لن يدخل الجنه الا من امن برسول الله الذي بشر به عيسى بن مريم حين قال ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فمهما عمل القوم ومهما عبدوا مع كفرهم برسول الله لا يدخلون جنة الله تبارك وتعالى هم يؤمنون كما قال ابن القيم هم يؤمنون ولكن يؤمنون بالجبت والطاغوت هم يعدلون ولكن بربهم يعدلون وهم يعلمون وهم عن الآخرة غافلون، وهم يسجدون، يسجدون للصلبان، ويسجدون للشمس والقمر، ولا يسجدون للرحمن، وهم يمكرون، وما يمكرون إلا بأنفسهم، ولكن لا يشعون، وشريعة الإسلام أفضل شرعة. دين النبي الصادق العدنان هو دين رب العالمين وشرعه هو دينه هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الاديان هو دين آدم والملائك قبله هو دين نوح صاحب الطوفان هو دين إبراهيم وبنيه معه وبه نجا من لفحه النيران هو دين يحيى مع ابيه وامه نعم الصبي وحبذا الشيخان وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعهم لعباده الصلبان وختام دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القران الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له اموان الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا واحزاننا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا ورزقنا تلاوته والعمل به انا الليل وأطراف النهار أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه اللهم الله, أكبر الله